وعلى ثلاثة الذين صلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما عليهم وطاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ منهم multimodal oh,